بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قال أ ب و بكر محمد بن ح س ي ن في كتاب ا ل ش ر ي ع ة باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم و إ ب ا ح ة قتالهم وثواب من قتلهم أ و قتلوه قال محمد بن ح س ي ن لم يختلف العلماء قديما وحديثا أ ن الخوارج قوم سوء عصاه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم و إ ن صلوا وصاموا واجتهدوا في ا ل ع ب ا د ة فليس ذلك بنافع لهم نعم ويظهرون ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم ل أ ن ه م قوم ي ت أ و ل و ن ا ل ق ر آ ن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله, وقد حذرنا الله تعالى منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم النبي ا صلى ل ل عليه ل و س و ح ذ ر ن ا ه م ا ل خ ل الراشدون ل ف ا وحذرناهم ا ء بعده ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم ب إ ح س ا ن والخوارج هم الشراه ا ل أ ن ج ا س ا ل أ ر ج ا س ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا, هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على ا ل أ ئ م ة و ا ل أ م ر ا ء ويستحلون قتل المسلمين فاول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ي ق س م الغنائم فقال اعدل يا محمد فما أ ر ا ك تعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل إ ذ ا لم أ ك ن أ ع د ل ف أ ر ا د عمر رضي الله تعالى عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله و أ خ ب ر أ ن هذا و أ ص ح ا ب ا له يحقر أ ح د ك م صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين و أ م ر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أ و قتلوه ثم إن بعد ذلك خ ر ج و ان م بعد ل د ا ن إنهم شتى ثم ب ذلك خرجوا من بلدان شتى واجتمعوا و أ ظ ه ر و ا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا ا ل م د ي ن ة فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله ت عنه ا ل ى ع وقد اجتهد أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان ب ا ل م د ي ن ة في أ ن لا يقتل عثمان فما أ ط ا ق و ا على ذلك رضي الله ت عنهم ا ل ى ع ثم خرجوا بعد ذلك على أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يرضوا لحكمه و أ ظ ه ر و ا قولهم وقالوا لا حكم إ ل ا لله فقال علي رضي الله تعالى عنه ك ل م ة حق أ ر ا د و ا بها الباطل فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ف أ ك ر م ه الله تعالى بقتلهم و أ خ ب ر عن النبي صلى الله عليه وسلم ب ح ا من قتلهم أ و قتلوه وقاتل معه ا ل ص ح ا ب ة فصار ن ي ف ع ل ي ر ض ي ا ل ل ه ت ع ا ل ى ف يؤمن بانه ي ف حق إلى أ يؤمن بانه ي ؤ م ا ل ه يؤمن بانه ي م ن بانه ي ؤ م بانه يؤمن بانه يؤمن ب ا ل ه ل ا م ن بانه يؤمن بانه ي م ن بانه يؤمن بانه يؤمن ا ه يؤمن بانه يؤمن ب ا ن ي م ن ب ه يؤمن ب ا ي ن بانه ي ب ا ه ي ب ا بانه بانه ي ب ا ه ا بانه م ا ن ه م ا ن ه ي ؤ م ا ن ه ي ر م ن م ه ا ل ل ه ت ع ا ل ى ل ي ب ي ن ذ م ا ل خ و ا ر ج و إ ن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج وصفا لا يبقى للمسلم معه إ ش ك ا ل ولا يبقى خفاء بذكر هذا الوصف ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا ل ل أ م ة وما ترك شيئا من الخير إ ل ا بين ه وما ترك شيئا من الشر إ ل ا حذر أ م ت ه منه لذلك لما أ ن بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن الخوارج يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم أ ي أ ن ه م ي ت أ و ل و ن ا ل ق ر آ ن على غير وجهه الذي ت أ و ل ه عليه أ ص ح ا ب رسول الله فالعلماء إ ذ ا ذكروا الخوارج يذكرون وصفهم المطرد ض الخوارج في كل زمان لهم وصف مطرد ض هو ما وصفهم به النبي صلى الله عليه وسلم يقراون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز تراقيهم كما جاء في الصحيحين فقال ل أ ن ه م قوم ي ت أ و ل و ن ا ل ق ر آ ن على ما يهون ويموهون على المسلمين فلا تجد خارجيا قط إ ل ا وتجد فيه ت أ و ي ل ه ل ل ق ر آ ن على غير ت أ و ي ل الخواجد ظهروا ظهورا جليا في عهد خليفتين إ م ا م ي ن صالحين ا ل أ و ل علي وقبله عثمان ثم لا تزال ش و ك ة الخوارج تضعف وتقوى ولما ان خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه إ ن م ا خرجوا من أ ص ل الصلوك وهو دعواهم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن العجيب أ ن تلك ا ل أ ص و ل التي حملت الخوارج قديما على قتل ا ل خ ل ي ف ة الراشد عثمان وعلى قتالهم لعلي هي نفس ا ل أ ص و ل التي عليها خوارج اليوم لماذا قتلوا عثمان قالوا ل أ ن ه فعل كذا وكذا وكذا و ا س ت أ ث ر بالمال وقدم أ ق ا ر ب ه وعين أ ق ا ر ب ه في الولايات و و و و ولم يسر ب س ي ر ة عمر و أ ب ي بكر إ ل ى آ خ ر ولا يمكن أ ن تجد حاكما أ و خ ل ي ف ة معصوما عثمان رضي الله عنه كان بريئا مما نسبه إ ل ي ه الخوارج لكن لا بد من وجود القصور قل او كثر لذلك انظر كيف يتعامل أ ه ل ا ل س ن ة مع بعض قصور ا ل إ م ا م وانظر إ ل ى الخوارج فقد أ خ ر ج البخاري ومسلم في الصحيحين في صحيح البخاري من حديث أ ب ي وائل شقيق وفي صحيح مسلم قال و أ ب و وائل قيل ل أ س ا م ة بن زيد لو دخلت على هذا على فلان فكلمته هكذا ب ا ل إ ج م ا ل في البخاري وفي مسلم بالتعيين لو دخلت على عثمان فكلمته فالبخاري أ ج م ل ا ل ر و ا ي ة لو دخلت على فلان لو أ ن ك كلمت فلانا ف أ ج م ل ه البخاري وعيره مسلم لو أ ن ك دخلت على عثمان فكلمته فقال أ س ا م ة إ ن ك م تقولون أ ن ي لا اكلمه حتى أ ر ي ك م أ ن ي أ ك ل م ه فيما بيني وبينه وعند مسلم إ ن ي أ ك ل م ه سرا ولا أ ح ب أ ن أ ك و ن أ و ل من يفتح بابا هل أ س ا م ه بن زيد جبانا لما أ ن ر أ ى شيئا مما يحتاج إ ل ى النصح لم يرتض ي أ ن يخبر الناس أ ن ه يناصح عثمان و ا س ت ص ر بنصيحته لعثمان إ ذ ن الخوارج كذب يتهمون عثمان بالعنف و بالبغي و ا ل ع د و ا ن و قد براه النبي صلى الله عليه و سلم ففي الصحيحين من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن ه جاء النبي صلى الله عليه و سلم و دخل حائطا من حيطان ا ل م د ي ن ة ف ا س ت أ ذ ن أ ب و بكر ثم ا س ت أ ذ ن عمر ثم ا س ت أ ذ ن عثمان فقال النبي صلى الله عليه و سلم ل أ ب ي موسى اذن له وبشره ب ا ل ج ن ة مع بلوى تصيبه و قال كما س ي ا ت معنا في فضائل في فضائل عثمان تكون ف ت ن ة يكون هذا يومئذ و اصحابه ع ن الحق قال فقمت فنزعت ق ن ا ع ة فاذا عثمان قلت هذا قال نعم هذا النبي صلى الله عليه و سلم يبشر عثمان الجنه ويثبت أ ن ه على الحق ويقول يا عثمان إ ن الله م ق م س ك ق م ي ص ا إ ن الله م ق م س ك ق م ي ص ا ف إ ذ ا أ ر ا د ك المنافقون على خلقه فسما الخوارج منافقين سما الخوارج منافقين لذلك هؤلاء لما ضلوا الحديث و ضلوا ا ل أ ث ر خرجوا على عثمان واستحلوا دمه وانظر كيف عم الجهل في عقول هؤلاء حتى ك ف ر عددهم و ذبحوا عثمان ا ل خ ل ي ف ة ا ل م ظ ل و م و ماذا فعلوا معالي معلوم لا تجد خارجيا يرتضي أ ن ينسب إ ل ى الخوارج ا ل إ ب ا ض ي ة في عمان والجزائر والمغرب وتونس ا ل إ ب ا ض ي ة ف ر ق ة من الخوارج و إ ذ ا راجعت أ ع ظ م كتاب عندهم بعد ا ل ق ر آ ن وهو مسند الربيع تجد عقائد الخوارج لكنهم يقضون كل ا ل إ ب ا ء أ ن ينسبوا إ ل ى الخوارج والخوارج في زمن كهذا يطعنون في عثمان بنفس الشبه التي طعن في عثمان في زمنه بسببه نفس الشبه ولقد قام هذا الرجل ا ل إ م ا م بحق ربيع بن هادي وكل الناس يؤخذ ويرد عليه ولا تقلد دينك الرجال ما استطعت التمسك ب ا ل س ن ة قام و أ ل ف كتابه مطاعم سيد قطب في أ ص ح ا ب رسول الله ماذا يقول سيد قطب في ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة يقول إ ن الثوار الذين ثاروا على عثمان و إ ن حصل في ثورتهم بعض ا ل س ل ب ي ة إ ل ا أ ن ثورتهم في روحها وجملتها مما توافق روح ا ل إ س ل ا م سبعتاشر طبعا او أ ق ل أ و أ ك ث ر يقول هذا الكلام أ ل ي س هذا هو كلام الخوارج ف إ ذ ا قلنا اليوم إ ن سيد قطب يقول بهذا ويعلنه لا ي س ت ف ر به و يفعل في عثمان و يمجد ق ت ل ة عثمان فما هذا لماذا ل أ ن ه من الخوارج و ل أ ن ه يسير على سيرهم ف ي أ ت ي وينتدب أ ق و ا م ويشتدون ويغضبون لرجل يطعن ويسب أ ص ح ا ب رسول الله ولو أنه انه س ت ط ر ب ع ولو استكر بثنائه على الخوارج لكن ا في س ا ع ة في عدم ذكره ولكن الرجل يقضى بذلك ويؤلف الكتب ويضع له ثم ي أ ت ي من يأتي من هؤلاء ويقولون شيخ ا ل إ س ل ا م س ي ذ ق ر لماذا أ ه ل ا ل س ن ة يذكرون عمرو بن عبد ع ب ي د والجهم بن صفوان ويذكرون من يذكرون من أ ه ل البدع والضلال ما بيننا وبينهم ع د ا و ة ش خ ص ي ة إ ن م ا كل من رفع ر ا ي ة البدعه والتف الناس حوله وبث فكره وجب التحذير منه انظر إ ل ى الخوارج قديما وانظر إ ل ى الخوارج حديثا كل ذلك ل أ ن ه م يسلكون بابا واحدا ثم بابهم مع علي كبابهم مع عثمان لما أ ن أ ع ل ن و ا ر ا ي ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا لا حكم إ ل ا لله كما رواه مسلم في الصحيح فقال علي كلمه حق أ ر ي د بها لا حكم إ ل ا لله ف ا س ت ح ل و ا بهذه ا ل ك ل م ة ط ع ن فيه و ا ل آ ن الخوارج يعلنون قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون كلمه حق بل هي آ ي ة من كتاب الله لكن كيف ص ه م ه ا السلف وكيف ص ه م ه ا ا ل أ ئ م ة وكيف قال ابن عباس كفر دون كفر اذن الخوارج يقدمون تلك المقدمات ثم يبنون عليها باطله لذلك ف إ ن ه لا يكفي أ ن تعرف التحذير من الخوارج حتى تعرف خوارج أ ه ل زمنك و إ ل ا حتى هؤلاء ا ل آ ن الذين يستحلون الدماء ويستحلون الخروج على الولاه يوافقوننا على ذم الخوارج و ا ل إ ب ا ض ي ة يسبون ويلعنون الخوارج ويتبراون منه وهم منه ومن إخواني ضرورة هنا يظهر يا إخواني ضرورة طلب العلم بالفهم الصحيح الذي عليه أ ئ م ة أ ه ل الحديث و ا ل أ خ ر وانظر إ ل ى الوصف العجيب الذي يصف به الا جري الخوارج يقول هم الشراه ا ل أ ن ج ا س ا ل أ ر ج ا ف انظر إ ل ى هذه ا ل ش د ة والشراء هم الخوارج وذلك أ ن ه م كانوا ممن يلجوا ويشتدوا في ا ل خ ص و م ة والغضب شري الرجل أ ي إ ذ ا ا ش ت د و و ل ج أ م ر ه في الغضب وكان الخوارج يطلقون على أ ن ف س ه م الشرع ا أ ي أ ن ه م باعوا أ ن ف س ه م لله وها ن ت ع ل ي ه م دماؤهم ف أ ط ل ق و ا على أ ن ف س ه م الشرع ا ينتقون ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ط ي ب ة التي يمدحون أ ن ف س ه م بها قال هم الشراط ا ل أ ن ج ا س ا ل أ ر ج ا س هذه ش د ة م ح م و د ة من أ ه ل ا ل س ن ة كانوا يمدحون الرجل إ ذ ا كان شديدا على أ ه ل البدع وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى تكفير الخوارج كما س ي أ ت ي بيان نعم قال باب ذكر السنن والاثار فيما ذكرناه وعن دابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أ ت ى رسول ج ل ر الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من خيبر وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ض ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إ ذ ا لم أ ك ن أ ع د ل لقد خبت وخسرت إ ذ ا لم أ ك ن أ ع ل م فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أ ف ا ق ت ل هذا المنافق فقال معاذ الله أ ن يتحدث الناس أ ن ي أ ق ت ل أ ص ح ا ب ي إ ن هذا و أ ص ح ا ب ه ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة وعن أ ب ي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما اذ قال ذو ا ل خ و ي س ر ة التميمي يا رسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ي ح ك فمن يعدل اذا لم أ ك ن أ ع د ل فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أ ت أ ذ ن لي أ ن أ ض ر ب عنقه قال لا إ ن له أ ص ح ا ب ا يحقر أ ح د ك م صلاته مع صلاته فقام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله أ ت أ ذ ن لي أ ن أ ض ر ب عنقه قال لا إ ن إن له أ ص ح ا ب ا ي ح ت ر أ ح د ك م صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة ينظر إ ل ى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إ ل ى ر ص ا ف ه فلا يوجد فيه شيء ثم ي ن ظ ر إ ل ى ن ط ق ه ف ل ا ي ج د ف ي ه شيء ث م ي ن ظ ر إلى ق و ن ه ف ل ا يجد ف ك ا ش ي ء سبق ا ل ف ر س و اخرى ل د م ي ج و ن في ر المنطقه التي أدعج يمكن ان يكون هناك اشياء ا خ ر د أ ش ه د لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ش ه د أ ن ي كنت مع علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه حين قتلهم والتمس في القتلى فاتى ي ل ق ل به على النات الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ا كعب بن ا ل أ ح ب ا ر رضي الله تعالى عنه قال للشهيد نوران عن كعب بن ا ل أ ح ب ا ر عن كعب ا ل أ ح ب ا ر رضي الله تعالى عنه قال ر ض ي الله الكعب ليس صحابيا عن كعب ا ل أ ح ب ا ر رحمه الله قال للشهيد نوران ولمن قتل الخوارج ع ش ر ة أ ن و ا ر له ولجهنم س ب ع ة أ ب و ا ب باب منها ل ل ح و ر ي ة ولقد خرجوا على داود نبي الله في ز م ا ن ه ه نعم ذ ه أ و هذان الحديثان مرفوعان و أ ث ر ساقه ساقها ا ل إ م ا م الاجري للتدليل على ما يدعي مما تقدم ذكره فالحديث ا ل أ و ل عن جابر رضي الله عنه عندما قال له القائل اعدل إ ل ى آ خ ر الحديث وهنا تصحيح في خ ط أ وقع في ا ل ر و ا ي ة من الراوي فقوله عند منصرفه ي من خيبر ليس بصواب إ ن م ا الصواب ما رواه مسلم في الصحيح عند منصرفه ي من الجعران من حنين هذا هو الصواب عند مسلم فذكر خيبر وهم من الراوي هذا أ و ل ا ثم انظر أ ن هذا الذي ظن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل فقال اعدل فبين النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الخوارج سيخرجون من صلب هذا ووصفه أ ن ه م لا يفهمون ا ل ق ر آ ن وهذه ب ل ي ة الخوارج أ ن ه م ي ت أ و ل و ن ا ل ق ر آ ن على غير ت أ و ي ل ه ثم بين صلى الله عليه وسلم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة أ ي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من ا ل ر م ي ة ووصف ذلك الخروج قال ينظر أو ينظر إ ل ى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إ ل ى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إ ل ى مضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إ ل ى ق ذ ذ ه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس والدم ما معنى هذا أ ي أ ن الخوارج يخرجون من الدين خروجا شديدا وسريعا كخروج السهم من ا ل ر م ي ة التي رميت فمن شده ق و ة خروج السهم من, من, من الصيد أ ن ه يخرج السهم من الصيد و لا يتعلق بالسهم شيء من أ ث ر الصيد لا أ ث ر دم عليه و لا فرث عليه لماذا ل أ ن ه خرج من الصيد خروجا سريعا جدا حتى لم يعلق بالسهم شيء من دم ا ل ف ر ي س ة من دم الصيد أ و من فرث الصيد ل ق و ة و س ر ع ة خروج السهم فذكر النضي والنصل والقذذ و ا ل ر ص ا ف كل هذه أ ش ي ا ء م ت ع ل ق ة بالسهم من أ ج ز ا ء السهم ومع ذلك ما أ ص ي ب شيء منها بشيء من فرد ودم الصيد لشده الخروج ص أ ن ه م في ش د ة خروجهم لا يبقى شيء معهم من الدين كما أ ن ه لم يبقى مع الرمح شيء من الدم أ و الفقر وبهذا استدل ج م ا ع ة من أ ه ل العلم قديما وحديثا على تكفير الخوارج إ ل ا أ ن الذي عليه جمهور السلف عدم تكفيرهم للخوارج على وجه ا ل إ ج م ا ل و إ ن كان يوجد بعض الطوائف من الخوارج كفار ب ا ل إ ج م ا ع الذين أ ن ك ر و ا ما علم من الدين ض ر و ر ة أ م ا تكفير الخوارج على وجه ا ل إ ج م ا ل فهذا ليس قول الجمهور بل الجمهور على تبديعهم وتضليلهم لكن لا يصل بهم الحال إ ل ى التكفير إ ل ا ك ن ب ع ض أ ه ل ا ل ل ل ع م احتج بهذا ا ح د يكون ث على ف ر ا ل خ ا ا ج ثم ظ ر إلى ل ا ف ق هذا عندما ا ت أ ن عمر رسول ل ل صلى ه العلم ل ه ي ه يجب ان يكون هذا الحديث ر ج ل قال لا ي ت ث الناس ن ن أ ن ي أقتل أصحابي و ه ذ ه ق ا ع د ة ع ظ ي م ة أنه إ ذ ا ترتب على ا ل أ م ر منكر أ ع ظ م من م ص ل ح ة ا ل أ م ر ف إ ن ه يجب شرعا أ ن يرتكب أ خ ف الضررين ليتجنب أ ع ظ م الضررين فهذا الرجل علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتله حتى لا يتحدث الناس أ ن ي اقتل أ ص ح ا ب ي فهو في الظاهر أ ن ه من أ ص ح ا ب ه ف إ ذ ا ما قتله عندئذ تكون ف ت ن ة وعندئذ يقولون هذا رجل ي غ ض ر ب أ ص ح ا ب ه ل أ ن ه م يعلمون أ ن ه من أ ص ح ا ب ه فعندئذ امتنع عن قتله لما يترتب على ذلك من ا ل م ف س د ة ا ل ع ظ ي م ة وانظر إ ل ى سوء ظن هؤلاء الخوارج أ ن ه م يسيئون الظن بالولاه مهما بلغ عدل ذلك الوالي ل أ ن هذه ش ه و ة ق ف ي ة تتمكن في القلب ثم أ خ ب ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن آ ي ة هؤلاء الخوارج رجل أ ز ع ج شديد سواد العين إ ح د ى يديه مثل ثدي ا ل م ر أ ة أ و مثل البضعه تذردر أ ي إ ح د ى يديه ك ق ط ع ة لحم كثدي ا ل م ر أ ة تضطرب وسيكون ر أ س ا من رؤوسهم فبحث عنه فوجد في ا ل ق ت ل كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فعد أ ه ل العلم هذا الحديث من دلائل نبوته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ وقع كما أ خ ب ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم قال محمد بن ع س ي ل هذه ص ف ة ا ل ح ر و ر ي ة وهم الشراط الخوارج الذين قال الله تعالى فيهم هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات و أ ن أ م الكتاب واخر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله ا ل آ ي ة وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أ م ت ه ممن هذه صفته وعن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إ ل ا الله فقال إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم وعن طاووس رحمه الله قال ذكر لابن عباس ذكر ال... لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه و ق ر أ وما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم قال ليس هم ب أ ش د اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلاله وعن المعلم بن زياد قال قيل للحسن يا أ ب ا سعيد خرج خارجي بالخريبه ذو ا ل خ ر ي ب بالخريبة فقال المسكين ر أ ى منكرا ف أ ن ك ر ه فوقع فيما هو أ ن ك ر منه、طب. هذه ا ل آ ي ة التي ذكرها ا ل إ م ا م الاجري واحتج بها على الخوارج ثم ذكر حديث ع ا ئ ش ة المتفق عليه في الصحيحين هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت م ح ك م ة ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بعد ان ت ل ا ل آ ي ة إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله تعالى ت ح ذ ر و ا أ خ ر ج ه في الصحيحين وهذه ا ل آ ي ة بينت أ ن ا ل ق ر آ ن على قسمين محكم ومتشابه فالمحكم هو الذي لا يحتمل في ا ل د ل ا ل ة إ ل ا معنى ظاهرا جليا هذا محكم ومنه إ ح ك ا م الشيء والمتشابه هو ما احتملت دلالته اكثر من وجه او لم يتضح ا ل د ل ا ل ة منه ف ا ل ق ر آ ن منه محكم وهو ما علمت دلالته وما ظهر المقصود منه هذا هو المحكم والمتشابه م ح ت م ل أ ك ث ر من وجه أ و خفي معناه هذا متشابه ولكن الله عز وجل ر ح م ة منه بعباده جعل ا ل أ ص ل العام هو المحكم فقال هن أ م الكتاب و أ خ ر م ت ش ا ب ه ا فجعل المحكم هو ا ل أ ص ل وام الشيء اصل الشيء قال تعالى ولتنذر ام القرى أ ص ل القرى فام الشيء اصله ومنه قوله تعالى فامه ّ هاويه أ ي ف ر أ س ه ه ا و ي ة في النار إ ذ ن فجن ا ل ق ر آ ن نصوصه م ح ك م ة و أ خ ر وهذه إ ش ا ر ة إ ل ى التقليل أ ي أ ن القليل من نصوص ا ل ق ر آ ن هو المتشابه بين الله عز وجل وبين نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماذا يفعل أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يتبعون ما تشابه فجعل اتباعهم مقصورا على المتشابه فضلوا ل أ ن ه م تركوا المحكم و ا ل آ ن انظر عندما ي أ ت ي ا ل خ ا ر ج ي يقول ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم الكافرون ويجعلها بسوء فهمه مما ن اشتبه عليه نقول أ خ ب ر ن ا فالذي يظلم ابنه والذي ي أ م ر غيره ب ا ل س ر ق ة والذي ي أ م ر غيره بالزنا حكم بما أ ن ز ل الله الجواب لا فهل كفر هؤلاء والله يقول السارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا ا ل ز ا ن ي ة والزاني فجلدوا ولم ي أ م ر بقتلهم إ ذ ن فالمتشابه ما احتمل معناه أ ك ث ر من وجه أ و خفي معناه لا يمكن أ ن يفهم إ ل ا برده إ ل ى المحكم وانظر ا ل آ ن في س و ر ة البقره بلا من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك أ أ و ل ئ ك ص ح ب النار هم فيها ا ل هم خ د ن ب من كسب س ي ة الآية ثم آخر ل ف أ و ئ اصحاب النار هم فيها خالدون فتمسك الخوارج على تكفير المسلمين بالمعصيه قالوا ان الله حكم بالخلود في النار على كل من كسب سيئه قلنا فجهلتم سياق ا ل آ ي ة وجهلتم ا ل آ ي ا ت ا ل م ح ك م ة ا ل أ خ ر ى سياق الآية و أ ح ا ط ت به خطيئته قال أ ئ م ة السلف لا يحيط بالعبد سيئته إ ل ا الشرك ثم أ ي ن قول الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا ف إ ذ ا رددت تلك ا ل آ ي ة التي في س و ر ة البقره إ ل ى قوله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا و إ ذ ا رددت تلك ا ل آ ي ه التي في س و ر ة ا ل ب ق ر ة إ ل ى قوله تبارك وتعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما الذي يغفر الحسنات تغفر أ م يؤجر عليها إ ذ ن ويغفر ما دون ذلك إ ذ ن هذه سيئات ولم يغفر أ ص ح ا ب ه ا إ ذ ن باب الخوارج باب أ ه ل ا ل أ ه و ا ء جميعهم أ ن ه م ي أ خ ذ و ن ب ا ل آ ي ا ت المتشابهات ويجعلونها أ ص ل ه م ثم لا يرجعون إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل م ح ت م فظلوا لذلك ع ل ا م ة صاحب ا ل س ن ة أ ن يرجع المتشابه إ ل ى ماذا إ ل ى ا ل م ح ت م لذلك فقه ابن ا عباس و ا ل أ ئ م ة ذلك فلما سئل عن الخوارج وما يصيبهم عند ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن قال يؤمنون بمحكمه و ي ظ ل و ن عن متشابهه ل أ ن ه م لا يرجعون المتشابه إ ل ى المحكم نعم قال محمد بن حسين فلا ينبغي لما رأ... لمن ر أ ى اجتهاد خارجي قد خرج على امام عدلا كان الامام او زائرا فخرج واجمع ج م ا ع ة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته ل ل ق ر آ ن ولا بطول قيامه في ا ل ص ل ا ة ولا بدوام صيامه ولا بحسن الفاظه في العلم、الله. اذا كان مذهبه مذهب الخوارج وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أ خ ب ا ر لا يدفعها كثير من علماء المسلمين بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أ ئ م ة المسلمين هذه تنتبهوا لها اجتهاد بعبادته إذا مسألة عظيمة الإمام أرجو أن رأيت أن الآجر يقول لا ينبغي قارجي تغتر、بعبادته. و لا بحسن الفاظه في العلم ابتلينا في هذا الزمان ب أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ماذا علمنا نبينا صلى الله عليه و سلم قال إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يتبعون كما هو لفظ البخاري و مسلم وذكره ا ل أ ج ر بقوله إ ذ ا رايتم أ ي ت م ل ذ ن يجاجدوا ي إذا ر أ الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فما هو ا ل أ ص ل في أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ ن يخالطوا أ م يحذروا ويجتنبوا ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ص ل في أ ه ل ا ل أ ه و ا ء أ ن يجتنبوا قد يحسن بعض أ ه ل الاهواء أ ه و ء أو أ قد يحسن بعض ل ل ا أ ه بابا من أ ب و ا ب العلم وهذا لا نستطيع أ ن ننكره قد تجد صاحب هوى ولكنه متقنا ولكنه متقن لكتاب الله حفظا يحسن قراءته أ و قد يكون أ د ر ك بابا من أ ب و ا ب الفقه أ و قد ي ك و ن أ ت ي ب ل ا غ ة في الوعظ فما هو أ ص ل النبي لك أ ن تستفيد منه ما أ ح س ن من علوم أ م أ ن تحذره وتجتنبه اذا عندما ي أ ت ي بعض إ خ و ا ن ن ا الذين يميلون إ ل ى المنهج السلفي ولم يحققوه تحقيقا صحيحا يقولون نحن نعرف فلانا من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ولكن نستفيد ما عنده من العلم إ ذ ا كان يتقن بابا من أ ب و ا ب العلم هذا من ا ل خ ط أ العظيم ومما يخالف هدي النبي فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هؤلاء الذين سياتون بعده من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء بعضهم له اشتغال في العلم و إ ل ا إ ذ ا لم يكن له اشتغال في العلم فكيف يتبع ما تشابه إ ذ ا له استدلال وله نظر ومع ذلك أ م ر بالتحذير منه وقد أ خ ر ج البخاري في التاريخ الكبير ب إ س ن ا د صحيح قال عن أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي أ و غيره قال راني أ ي و ب و أ ن ا أ ج ا ل س طلقا طلق بن حبيب كان من الزهاد وكان من الصالحين في ا ل ع ب ا د ة ولكنه كان يرى ر أ ي ا ل إ ر ج ا ء قال فلما راني قال إ ي ا ك أ ن تجالس طلقا هذا طلق ابن حبيب من التابعين كان له اشتغال بالعلم و ا ل ع ب ا د ة قال اياك أ ن تجالس طلقا كثير من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كان عنده في زمن السلف اشتغال في ا ل ع ل م منهم من كان يحفظ الحديث انظر بعض الخوارج كان من حفاظ الحديث بل إ ن البخاري ومسلما ً ق د أ خ ر ج ا في صحيحيهما لبعض الخوارج ولكن السلف ما كانوا يرضون أ ن يتلقى عن هؤلاء العلم و أ ن يلازموا حتى فيما يروون إ ن بعض أ ئ م ت ن ا امتنع من قبول ر و ا ي ة ا ل م ب ت د ر وبعضهم رخش في قبول ا ل ر و ا ي ة أ ن تتلقى منه لا على وجه ا ل م ص ا ح ب ة والمخالطه و ا ل م د ا ر س بأن يستفاد منه علما و أ ن يتربى عليه أ ه ل ا ل س ن ة كان أ ه ل البدع ما بلغوا من الفقه و الحديث كانوا يفجرون و يهملون ما اوتوا من العلم لذلك باب ا ل ر و ا ي ة شيء و باب التلقي على أ ه ل البدع و مصاحبتهم شيء آ خ ر إ ن ا ل أ ئ م ة قد يروون كما قلت عن بعض الخوارج و ا ل ش ي ع ة و ا ل م ر ج ئ ة ومع ذلك يحذرون من ا ل م خ ا ل ط ة فجاء بعض الناس فلم يتبين له الباب فجعل باب ا ل ر و ا ي ة كباب ا ل م ل ا ز م ة و ا ل م ص ا ح ب ة والسلف قد فرقوا بين البابين فارجو قال ولا تغتر بقراءته ل ل ق ر آ ن ولا بطول قيامه في ا ل ص ل ا ة ولا بدوام صيامه ولا بحسن أ ل ف ا ظ ه في العلم لماذا ل أ ن ه يدس لك العسل في السم فما نسمعه من ش ن ش ن ة لبعض إ خ و ا ن ن ا ممن لم يضبطوا باب ا ل أ ص و ل ا ل س ل ف ي ة أ ن ه لا ب أ س من م خ ا ل ط ة المبتدع ولا ب أ س أ ن يستفاد منه ما أ ت ق ن ه من العلم هذا مما لم يكن عليه السلف الصالح فطالما حذر السلف من هذا وكم من الناس لما خالط مبتدعا زاعما أ ن يستفيد منه بابا من أ ب و ا ب العلم و أ ن يحذر مما هو عليه من الضلاله فما زال به أ م ر ه حتى صار من كبار الناس الذين ينافحون عن أ ه ل البدع عياذا بالله إ ذ ن قول النبي فاحذروهم لا فرق بين من كان عالما منهم أ و جاهلا إ ذ ا كان من أ ه ل ا ل أ ه و ا ء كذلك قوله في الصحيحين فاعتزل تلك الفرق ولم يفرق بين من كان عنده شيء من العلم أ و لا ثم توافرت وتواردت أ ق و ا ل وايمتنا في الحذر من أ ه ل البدع ومن مجالستهم ومن ا ل خ ل ط ة معه, معه. قال وعن أ ن س بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر, ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل د و ن ك ا ي ة للعدو و ا ج ت ه ا د فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ع ر ف هذا فقالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا نعته نعته كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعرفه فبينما هم كذلك اضطرع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله فقال ما كنت اعرف هذا هذا اول قرن رايته في امتي ان به لشفعه من الشيطان قال فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشكتك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أ ن ليس في القوم أ ح د أ ف ض ل منك قال اللهم نعم قال فدخل المسجد يصلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر قم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر قم فاقتله فدخل أ ب و بكر المسجد فوجده قائما يصلي فقال أ ب و بكر في نفسه إ ن ل ل ص ل ا ة ل ح ر م ة وحقا ولو ا س ت أ م ر ت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء إ ل ي ه فقال له أ ق ت ل ت ه قال لا ر أ ي ت ه قائما يصلي و ر أ ي ت ل ل ص ل ا ة حقا و ح ر م ة و إ ن شئت, شئت ان اقتله قتلته قال و إ ن شئت ان أ ق ت ل ه قتلته قال لست بصاحبه ثم ق ا ل ذ هبيا عمر فاتل قال فدخل عمر المسجد ف إ ذ ا هو ساجد قال فان ت ظ ر ت ه طويلا ثم فانتظره طويلة. قال ف ظ ر ه طويلا قال فان ت ظ ر ه طويلا ثم قال في نفسه إ ن ل ل س ج و د ل حقا ولو أ ن ي استمرت أ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر أ هو من ه خير مني قال فجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ق ت ل ت ه قال لا ر أ ي ت ه ساجدا و ر أ ي ت لسجود حقا وانشئت يا رسول الله أ ن أ ق ت ل ه قتلته قال لست ب ص ا ح ب ه قم يا علي يفقتله أ ن ت صاحب ه إ ن وجدته قال ف د خ ل علي رضي الله تعالى عنه المسجد فلم يجده قال فرجع إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أ م ت ي حتى يخرج الدجال وذكر باقي الحديث قال باب ذكر قتل علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه للخوارج مما أ ك ر م ه الله تعالى بقتالهم قال وعن عبيد, بن وعن عبيد الله بن أ ب ي رافع م و ل ى أ م س ل م ة أ ن ا ل ح ر و ر ي ة لما خرجوا وقم مع علي بن أ ب ي طالب قالوا لا حكم إ ل ا لله فقال علي أ ج ل كلمه حق أ ر ي د بها باطل إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أ ن ا س ا إ ن ي لاعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم و أ ش ا ر إ ل ى حلقه هم أ ب غ ض خلق الله إ ل ى الله فيهم أ س و د فيهم أ س و د إ ح د ى يديه طبي شاتل, طبي شاتل قال فيهم أ س و د إحدى يديه طبي ش احدى ت شات طبي مضاف إليه مضاف مضاف إ يديه طبي شاتل أو ح م ة ثدي فلما قتلهم علي رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال انظروا فلم ن ظ ر ف يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أ و ثلاثه ثم وجدوه في خربه ف أ ت و ا به علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله بن أ ب ي رافع أ ن ا حضرت ذلك من أ م ر ه م قال طبي الشاب ضرعها الخ... الخرب... الخرب الخرب البناء المتهدم قال وعن عبيده السلماني قال وعن عبيده السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم فيهم رجل مؤذن اليد أ و أو مدون اليد أو اليد. ولولا أن ولولا مخذة اليد ت ب قال ت ع الله تعالى الذين يقتلونهم ب ي ه صلى ل ا ل ه عليه وسلم قال ع ب ي د ة قال ع ب ي د ة قال عبيدة فقلت لعلي رضي الله تعالى عنه انت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعته ورب ا ل ك ع ب ة سمعت ه إ ي و ر ب ا ل ك ع ب ة سمعت ه إ ي و ر ب ا ل ك ع ب ة سمعت ه قال محمد ب ن حسين ر ح م ه ا ل ل ه ر ض ي الله عن ع ل ي ا ب ن أبي طالب و ر ض ي عن ع ا ئ ش ة أم ا ل م ؤ م ن ي ن و ن ف ع ن ا ب ب ه م ا ب ر س م ع الصحابة ر ض ي ا ل ل ه تعالى ع ن ه ف ي ه ذ ا ما ي ت ع ل ق ب م ا ب ش ر ا ل ن ب ي صلى الله ع ل وسلم ي ه علي ا بل ق ت ا ه ل ل خ و ا ر ج ما بشر عليا بقتاله للخوارج وما بشر صلى الله عليه وسلم به كل من كان مع علي ا وسمع و أ ط ا ع وقام في وجه الخوارج ليدفع ضرره إ ذ ن إ ذ ا ابتلينا ا ل آ ن بهؤلاء الخوارج يخرجون في مصر يخرجون في الحجاز يخرجون في بلاد الشام ثم يخرج هؤلاء العساكر يدفعون عن ولي ا ل أ م ر فيحكمون عليهم بالكفر ويحكمون عليهم بالضلال وهؤلاء الذين يدفعون الخوارج هؤلاء م أ ج و ر و ن على دفع الخوارج ولكن إ ذ ا خرج الخوارج ف إ ذ ا رفع الخارجي السلاح وكنت جنديا مجندا أ و مسؤولا عسكريا كان لك من ا ل أ ج ر والفضل عند الله وكان من أ ر ج ى أ ع م ا ل ك عند الله أ ن تدفع هؤلاء الخوارج ولكن رجل لم يتحرك بقتال ولم يرفع سلاحا ودان ربه بما دام هذا باب ا ل أ ر ض لكن إ ذ ا اعتقد فكر الخوارج واعتقادهم وخرجوا بالمظاهرات يستحلون الدماء أ و بغير المظاهرات أ و بالحركات التي يفعلونها من تفجيرات وقتل وتخريب ف إ ن لم يندفعوا إ ل ا بالقتال وجب دفعهم بذلك ودافعهم م أ ج و ر على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني على من يرد على الخوارج ويدفع قتالهم والخوارج يقولون عن هؤلاء الجنود ب أ ن ه م مرتدون لماذا قالوا ل أ ن ه م يحمون الحاكم الجائع وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر أ ن سيكون من ا ل و ل ا د من هو ظالم ويمنع الحقوق ويمنع ما أ م ر به أ ن يقوم به من ا ل ع ب د ومع ذلك أ م ر بقتال الخوارج متى كانوا وحيث كانوا ولماذا ذكر الإمام الآجري ذكر ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين بعد أ ن ذكر قتال علي لهؤلاء الخوارج وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه سيوجد فيهم هذا الذي هو مقطوع أ و جزء من يده مقطوع فلماذا ذكر أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة ل أ ن أ م ن ا ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قد حصل بينها وبين علي شيء من القتال غير المقصود فقتالهم عن ا ل ص ح ا ب ة فيما بينهم ليس هو كقتال الخوارج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من طريق أ ب ي ب ك ر ة من طريق الحسن عن أ ب ي بكر و ت و ب ع الحسن في مسند أ ح م د وغيره قال إ ن ا ب ن هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين دعواهما و ا ح د ة فبين عليه الصلاه والسلام أ ن ما حصل من القتال بين علي و م ع ا و ي ة رضي الله عنهما جميعا أ ن هذا كان من باب طلب ان ل ح ق و إ كان بعضهم أ و ل ى بالحق من بعض فقد أ خ ر ج مسلم في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق م ا ر ق ة على حين ف ر ق ة من المسلمين تقتلهما أ و ل ى الطائفتين بالحق فجعل الطائفتين المختلفتين كلاهما أ و ل ى بالحق وجعل الذي سيقاتل الخوارج أ و ل ى الطائفتين المختلفتين بالحق وخرج عليهم الخوارج ف أ ر ا د أ ن يذكر أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة بالخير حتى لا يحمل كلامه ما لا يحتمل لذلك الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم إ ذ ا صدر منهم شيء من ا ل خ ط أ أ و وقع من بعضهم شيء من المعاصي فلا يذكرون إ ل ا بالجميل فمن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل وهو من أ ه ل البدع نعم قال باب ذكر ثواب من قتل الخوارج فقتل من قاتل من قاتل فقتلهم أ وعن قتلوهم عبد الله ل مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آ خ ر الزمان قوم أ ح د ا ث ا ل أ س ن ا ن سبهاء ا ل أ ح ل ا م يقولون من خير قول الناس يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة فمن لقيهم فليقتلهم ف إ ن قتلهم أ ج ر عند الله قال وعن أ ب ي امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت خ ا ر ج ة بالشام فقتلوا و أ ل ق و ا في جب أ و بئر قال ف أ خ ب ر أ ب و امامه و أ ن ا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه ا ل أ م ة كلاب النار كلاب النار ثلاثا شر ق ت لا تحت ظل السماء خير ق ت لا تحت ظل السماء خير ق ت تحت ل ظل السماء ا خير ق ت لا تحت ظل السماء, السماء, السماء من قتلوه قال قلت يا ابا أ ُ م ا م ه اشيء تقوله برايك ام شيء سمعته أ من شَيْءٌ سَمِعْتَهُ م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ اني اذا لجري, لجري ثلاثا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير م ر ة ولا مرتين ولا ث ل ا ث ة حتى عد عشرا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سياتي قوم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم أ و لا يعدو ا تراقيهم يمرقون من ا ل إ س ل ا م كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة لا يعودون في ا ل إ س ل ا م حتى يعود السهم على فوقه طوبى لمن قتلوه, قتلوه او قتلهم قال أب وعن ابن أ ب ي أ و ف ى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار ذكر بعض أهل العلم مناسبة أهل ذكر بعض ب ت س م ي ة الخوارج بالكلاب وقالوا إن, ان تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج بكلاب النار قال إ ن الكلب إ ذ ا لهف على ا ل إ ن س ا ن أ و إ ذ ا اشتد على ا ل إ ن س ا ن بالنباح ف إ ن ه لا يرجع مهما قلت له قال ف م ث ل ه كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث هذا مثل الكلب إ ن تحمل عليه يستمر في الله و إ ذ ا تركته يستمر في الله هكذا حال الخوارج لا, لا يزالون في سوء من أ م ر ه م جلهم جلهم لا يزالون في سوء من أ م ر ه ومن استحباب ه وعشق إ ر ا ق ة الدماء والخروج على الولاه واستحلال دماء, المسلم دماء المسلمين بالسيف وعظوا او لم يوعظوا قالوا فهذا سر من ح ك م ة تشبيهه صلى الله عليه وسلم للخوارج ب أ ن ه م كلاب النار وقد قلت لا يوجد أ ح د من فرق الخوارج على تنوعها مع اتفاق أ ص و ل ه ا لا يوجد أ ح د ي ر ت ض ي أ ن يكون من الخوارج و أ ن يشهد على نفسه ب أ ن ه خارجي حتى الخوارج الذين كانوا عليهم في زمن عليه ما كانوا يرون أ ن ه م من الخوارج بل كانوا يرون أ ن عليا قد خالف الشر و أ ن ه ليس من أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر وهذه ا ل ن ظ ر ة هي هي فيجب أ ن نعرف أ ص و ل الخوارج ف أ ص و ل ه م فهم ا ل ق ر آ ن بخلاف فهم السلف تمسكهم بقوله ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ف أ و ل ئ ك هم ا ل كافرون قال ابن ت ي م ي ة في منهاج ا ل س ن ة النبوي ة قال و ا ل خ و ا ر ج من م ن ي ت م س ك ب ه ذ ه ا ل آ ي ة ب ت ك ف ي ر ولات ا ل أ م ر إ ذ ا تركو ا شيئا من ا ل ش ر ع إ اذا ولن ي ت أ و ل و ن ا ل ق ر آ ن بغيرهم ف ا ل س م ا ثم يدندنون حول ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله ثم يتجنبون العلماء ويقدحون في أ ه ل العلم ولذلك قالوا في وصفهم يخرج في آ خ ر الزمان احداث ل صلى الله ي عليه وسلم أ ا ل أ ث ن ا ن قال ا ل إ م ا م النووي وغيره أ ي أ ن ه م صغار السن وفي هذا إ ش ا ر ة أ ن من علامات الخوارج أ ن لا يرجعوا إ ل ى العلماء و أ ن يكتفوا ب أ م ر ا ئ ه م و أ ن يكتفوا بشبابهم الصغار كذلك أ ن ينزعوا يدا من ط ا ع ة ولي ا ل أ م ر إ ذ ا ر أ و ا م ع ص ي ة قام بها ثم أ ن يظهروا عيوب الولاه و أ ن يحرضوا ا ل ر ع ي ة على أ و ل ي ا ء ا ل أ م ر و أ ن يقدحوا في العلماء ليتسنى لهم ثم أ ن ه م لا يعنون بالعلم ولا يعنون بفهم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فلذلك قال لا يجاوز تراقيه هذه علامات هذه علامات الخوارج إ ن رضوا أ و لم يرضوا إ ذ ن علاماتهم هي أ و ل ا أ ن ه م لا يفهمون ا ل ق ر آ ن بفهم السنه الثاني أ ن ه م يطعنون في أ ه ل العلم ويكتفون بصغارهم أ ن ه م يستحلون الدماء ويستحلون دم ولي ا ل أ م ر بالظلم إ ذ ا ما ظلم أ و قصر في أ م ر الله أ ن ه م يكتفون بحدثاء ا ل أ س ن ا ن من صغار شبابهم و ي ن أ و ن عن أ ه ل العلم أ ن ه م لا اشتغال لهم بالعلم إ ن م ا اشتغالهم مناطحتهم ل ل و ل ى و م ن ا ز ع ة أ و ل ي ا ء ا ل أ م ر فيما هم عليه هؤلاء هم الخوارج ش ا ء و ا ام أ ب و ذ ا نعم قال محمد ا ل ح س ي ر قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه ب ر ا غ لمن عصمه الله تعالى عن مذهب الخوارج ولم ير ر أ ي ه م وصبر على جور ا ل أ ئ م ة وحيف ا ل أ م ر ا ء ولم يخرج عليهم بسيفه و س أ ل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا ل ل و ل ا ة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم ا ل ج م ع ة والعيدين ف إ ن أ م ر و ه ب ط ا ع ة ف أ م ك ن ه أ ط ا ع ه م و إ ن لم يمكنه اعتذر منهم اعتذر اليهم ع ت ذ ر إ و إ ن أ م ر و ه ب م ع ص ي ة لم يطعهم واذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما, يهو ما هم فيه ولم, ولم يعن ُ على فتنه فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم ان شاء الله هنا مسائل ضمنها الشيخ كلامه وهي هامه قوله ودعا للولاه بالصلاح ائمه أ ه ل ا ل س ن ة أ ج ر ا الناس بالحق ومع ذلك أ م ر ه م نبيهم صلى الله وسلم أ ن يدعو ب ا ل ص ر ا ح للولاه قال في صحيح مسلم بل في الصحيحين خيار أ ئ م ت ك م الذين يحبونكم وتحبونهم ويصلون عليكم وتصلون عليهم فبين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ينبغي على ا ل ر ع ي ة أ ن يدعو للسلطان بالصلاح وقد ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د في المسائل قال أ ب و عبد الله إ ن ي لادعو للسلطان بالصلاح وقد بلغني عن الفضيل ا بن ع ي ا ظ يقول ا ل إ م ا م أ ح م د وقد بلغني عن الفضيل أ ن ه كان يقول لو كانت لي د ع و ة م س ت ج ا ب ة ل د خ ر ت ه ا أ و لدعوت بها ب ا ل س ل ط ا ن ف إ ن بصلاحه صلاح الناس ولذلك قال ا ل إ م ا م البربهالي في كتابه العظيم على صغره على صغر متنه قال و إ ذ ا ر أ ي ت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح و ا ل ع ا ف ي ة فاعلم أ ن ه صاحب ا ل س ن ة و إ ذ ا ر أ ي ت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أ ن ه من الخوارج هذا معنى كلام ا ل إ م ا م البربهاري رحمه الله في شرح ا ل س ن ة وقوله وحج معهم وجاهد معهم هذا أ ص ل من أ ص و ل أ ه ل ا ل س ن ة يضاده أ ص ل من أ ص و ل الخوارج أ م ا أ ص ل أ ه ل ا ل س ن ة فهو أ ن إ ق ا م ة الحدود والجهاد في سبيل الله لا بد أ ن يكون مع ولي ا ل أ م ر ففي الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا ا ل إ م ا م ج ن ة يقاتل من ورائه ويتقى به و ر و ه أ ب و داود قال إ ن م ا ا ل إ م ا م ج ن ة يقاتل به هذا أ خ ر ج ا ه في الصحيحين إ ن م ا ا ل إ م ا م ج ن ة ا ل ج ن ة الترس الذي يحمله المقاتل ليقي به نفسه ضرب السهام والسيف و ا ل ر م ح ف ا ل إ م ا م ج ن ة الحاكم ا ل خ ل ي ف ة أ و من ولاه ا ل خ ل ي ف ة ج ن ة ترس يتقى به ا ل أ ع د ا ء قال في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة يقاتل من ورائه ورب أ ب ي داود يقاتل به قال أ ئ م ت ن ا من أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر أ ي أ ن الجهاد يكون معلقا ب ا ل إ م ا م وبولي ا ل أ م ر لماذا ل أ ن الله عز وجل جعل أ م ر الجهاد بيد السلطان و إ ذ ا جاء العدو و د خ ل بيوت المسلمين و ل م ي ت ا س ن ل ك أ ن ت س ت أ ذ ن و ل ي ا ل أ م ر ت د ف ع عن ن ف س ك و ل ذلك عند النساء قال يا رسول الله إ ذ ا أ ر ا د رجل ي أ خ د كذا او أ ر ا د كذا وكذا قال ا س ت ع ن علي ه ب ا ل سلطان قلت ف إ ن ا ل س ل طان قال قاتل ه ف أ م ر ه أ ن يرجع إ ل ى السلطان إ ن أ م ك ن ف إ ذ ا تعذر ذلك إ ذ ا اعتدي عليك كان هذا من, من باب دفع الصائم لكن أ ن يقوم الناس و أ ن ي ت ح ذ ب و ا و أ ن يصير لهم قائد يقاتلون بدون إ ذ ن ولي ا ل أ م ر هذا كله ع ل ا م ة أ ه ل البدع فكيف إ ذ ا كان القتال لولي ا ل أ م ر ب أ ن نقاتله نفسه إذا كان الشرع منع أ ن تقوم بالقتال للكافر إ ل ا من وراء ا ل إ م ا م فكيف إ ذ ا رفعت السلاح في وجه ا ل إ م ا م لذلك من هنا يؤكد أ ه ل السنه ة كما قال الإمام قال التحاوي و ي غ ر والجهاد ماض مع البر والفاجر والجهاد والحج ماضيان مع البر والفاجر هذا ما يخسر الله أ س أ ل الله أ ن يوفقنا لما فيه الخير والله أ ع ل م ن ق ص عند قوله باب في السمع و ا ل ط ا ع ة إ ل ى آ خ ر ه اذا أ ح د من إ خ و ا ن ي عنده سؤال أ س ت ف ي د و إ ل ا ف ن ك ت ف ي بهذا、صبر. نعم ذكر عثمان نعم ق ع ل نعم نعم ي س أ ل أ خ ي بارك الله فيه يقول قد ذكرت في الدرس اللي مضى أ و قبله لما أ ن دخل علي على عثمان وقد كان عثمان رضي الله عنه ينكر ويمنع حج ا ل م ت ع ف أ ن ك ر عثمان ذلك الاجتهاد فقال له علي ما لك تمنع من شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعنا عنك يا أ ب ا الحسن فقال والله لا أ د ع ك عني إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ د ع ك فخرج علي يلبيك يلبي ل ب ي اللهم ح ج ة وعمر ف ي س أ ل أ خ ي نريد أ ن توضح لنا المقصود من ذلك هكذا السؤال نعم بارك الله فيكم المخالفون للحق ث ل ا ث ة أ ص ن ا ف ط ا ئ ف ة يقعون في الغلو و ط ا ئ ف ة يقعون في التمييع و أ ه ل ا ل س ن ة وفر يراعون القواعد ا ل ش ر ع ي ة انظروا بارك الله فيكم الخوارج وقعوا في الغلو فاستحلوا الدماء والذين قابلوا الخوارج من ا ل م ر ج ئ ة وقعوا في التميع في الدين فضيعوا دينه واهل ا ل س ن ة و ص ل وقد فرق أ ئ م ت ن ا بين بيان ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وبين القدح في ولي ا ل أ م ر والتعرض لمعائبه و إ ث ا ر ة ا ل ر ع ي ة عليه إ ذ ا أ م ر ولي ا ل أ م ر ب م ع ص ي ة وبما يخالف السن ة فلا سمع ولا ط ا ع وعلى هذا يخرج ما فعل علي رضي الله عنه فعثمان منع الناس ان يتمتعوا بالحج الى العمره فعلي لم يوافقه انكر عليه واظهر بعمله نسك النبي صلى الله عليه وسلم وناصح ولي الانبياء فيما بينه وبينه وقد اخرج ابن ابي عاصم في الحديث المشهور المعروف قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر أ ى من اميره شيئا يكرهه ف ل ي أ ت ه سرا ف ل ي أ خ ذ بيده ولينصحه فان قبل منه والا فقد ادى ما عليه اذن فلما يدخل علي وينصح عثمان ب أ ن الذي أ م ر ت به بخلاف الصنة قال دعنا عنك يا أ ب ا الحسن قال إ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ د ع ك لماذا ل أ ن هذا من باب النصح وباب النصح لا بد منه ما أ م ك ن العالم أ ن يصل إ ل ى ولي ا ل أ م ر و أ ن ينصحه و أ ن ي أ م ر ه و ي ن ه ى كما قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا هذا مع كفر فرعون ف ل ي ن مع ولاه ا ل أ م ر من باب أ و ل ى إ ذ ا كانوا مسلمين كما هو حال ديار ا ل إ س ل ا م إ ل ا من أ ظ ه ر كفرا بواحا إ ذ ا فباب بيان ا ل أ ح ك ا م وباب المناصحه لولاه ا ل أ م ر قام به علماء ا ل س ن ة قديما وحديثا ولكن العالم لا يظهر ذلك لا يظهر ذلك للناس يظهر أ ن ن ي ناصحت السلطان أ و ناصحت ولي ا ل أ م ر ثم تكون ف ت ن ة ولكن لابد أ ن يظهر الحق ف إ ذ ا منع الحاكم و أ ل غ ى او شدد أ و نهى فيجب علينا أ ن نظهر ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ومن هذا الباب ما يبين علماء ا ل س ن ة من تحريم المعاملات ا ل ر ض و ي ة التي تقع في البنوك فلازال علماؤنا منذ أ ن ن ش أ ت ف ت ن ة البنوك في ديار ا ل إ س ل ا م وهم يعلنون براءتهم من الربا وينكرون ذلك المنكر لكن لا نتعرض للسلطان لا نقول السلطان فعل كيت وكيت لا نقول ولي ا ل أ م ر فعل كذا وكذا و أ ن ن ش ر ذلك في خطبنا أ و أ ن ن ش ر ه في دروسنا إ ن م ا نبين ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة دون التعرض لذم ولي ا ل أ م ر إ ذ ن هناك فرق بين بيان ا ل أ ح ك ا م وبين ذم السلطان أ ه ل ا ل س ن ة لا يسكتون عن بيان ا ل أ ح ك ا م لماذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بين أ ن الحق واجب و ت أ م ل و ا في كلام ا ل إ م ا م أ ح م د لما أ ن تبنى السلطان في زمنه القول بخلق ا ل ق ر آ ن ماذا فعل أ ح م د قام لله بالحق لله وفي ذات الوقت حرم الخروج على ولي ا ل أ م ر ورفع ح م ر السلاح ولا يخاطب ولي ا ل أ م ر إ ل ا ب أ ل ف ا ظ ا ل أ د ب يا أ م ي ر المؤمنين ويقول والله إ ن ي لادعو لك بالصلاح فبين الحق وصدع ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وصدع بالحق ولم يتعرض لشخص ولي الامر ب ا ل ج ر ح ي و و و الى اخر إ ذ ا فهذا ن بابان من فصلان من فكان فلا يشتبه عليكم ا ل أ م ر نعم ما ادري بارك الله تفضل يقول بارك الله في ه يقول بالنسبه ل إ خ و ا ن ن ا في الشيشان وفلسطين وكذا وكذا ما موقفنا منه والذي يتولى جمع الزكوات أ و الصدقات ا ل أ ح ز ا ب هكذا السؤال نعم إ ذ ا ها, ها هنا سؤالان ما موقفنا من إ خ و ا ن ن ا المستضعفين موقفنا واضح م و ق ف ن اننا واضح أ م ن ص ر ه م فيما استطعنا بالدعاء وننصرهم بمعاونتهم وبمساعدتنا لهم ا ل م ا د ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما أ ر ا د أ ن يجهز جيش ا ل ع ص ر ه دعا ل ص ح ا ب ة إ ل ى أ ن يجمعوا أ م و ا ل ه م ف إ ذ ا كان المسلمون في بلد ما يقاتلون العدو وكان هؤلاء أ ق ا م و ا ما أ م ر ه م الله به و أ ف ت ى اهل العلم ب أ ن جهادهم حق فوجب نصرتهم بالدعاء وبما يسره الله من ا ل أ س ب ا ب وهذا أ م ر مفروغ منه لكن أ ن يكون هؤلاء الذين يجاهدون قد أ ف ت ى العلماء ب ص ح ة جهادهم بالضوابط ا ل ش ر ع ي ة أ م ا أ ن ندفع أ م و ا ل ن ا إ ل ى الحزبيين من الخوارج وغيرهم فهذا غلط وهذا لا يجوز ل أ ن ا ل أ ص ل في هؤلاء أ ع ن ي أ ه ل البدع أ ن لا ي س ت أ م ن و ا على أ م و ا ل المسلمين بل نحن إ ذ ا أ ع ط ي ن ا هؤلاء أ م و ا ل ن ا فقد قوينا فقد قوينا حالهم وشددنا أ ز ر هؤلاء المبتدعه ثم ت أ خ ذ هذه ا ل أ م و ا ل ويستعملونها في ا ل ح ز ب ي ة ا ل ب غ ي ض ة كما حصل ويحصل ا ل آ ن اذا كانت ا ل أ م و ا ل عن طريق من أ ف ت ر العلماء بخيره و ص ح ة منهجه و أ ن ه ا تصل إ ل ى من يحتاجها إ ذ ا قاموا بالجهاد الحق فهذا لا بد منه لكن هؤلاء ا ل م ب ت د ع لا ي س ت أ م ن و ن على أ م و ا ل المسلمين فهم يستعملون هذه ا ل أ م و ا ل في م ع ص ي ة الله عز وجل وفي ا ل إ ض ر ا ر بالمسلمين والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل إ ث م والعدوى هذا ما عندي واضح بارك الله ف ي ك لذلك مثل هذه ا ل أ م و ر لا بد ك م اننا قلت أ نرجع إ ل ى فتاوى علمائنا واضح نعم بارك الله فيك تفضل عن ا ل صوتك بس قول عمرو خطاطه ظ ا ن في حديث رجل ن هذا قول خالد هاتان روايتان منفصلتان صح حديث خالد وصح حديث عمر وكلاهما صحيح ثابت ح د ي ث ة أ خ ر ى نعم الله يرضى عليك بارك الله فيكم احصل الله اليكم ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ي لا لم اشاهد هذه المسرحات لا اعرف ماذا افتقدت هذا ا ل م س ا ح على اساس ا ل م د ة بسيطه فهما رشحوا على اساس المدّة. لا اقوم بكلام الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي أ ق و ى من كلام في بعض ا ل أ ش ي ا ء هنا عندي الشيخ هنا لتحديقها عليها استدراك أيوة. نعم نعم لا والله ا ل أ ر ق ا م لا نحفظها ش ل ك ن ه ي في ا ل س ن ة الكبرى وصححها ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل إ ر و ا ص ح ح ه اما الألباني تريد ان يحافظ ب ا ل أ ر ق ا م ذاك ق د ذهب ز م ن ه قال أ ن ه م يشتغلون بالنساء إ ذ ا تحملوا ب ن الحج والعمره يشتغلون بالنساء قال تاذيتنا مؤمنا وتقتر مذاكرهم أن ي ؤ م ن و ن فاراد ح ل ان يكونوا ت ع ل ه <تصلح> نعم نعم ا ل ج ه ا د والحج ال العبادات التي ربطها الشرع بولي ا ل أ م ر يعني العبادات الصوماله م ما له علاقه بولي الامر لا بد يرتبط به يعني هو الذي يقيم مناسك الحد وهو, وهو الذي يقيم الجهاد لكن الصوم ما ذ ه ع ل ى ق ه بي الا إ ذ ا أ ع ل م فهمني يعني ما, ما كان من العبادات مرتبطا بولي ا ل أ م ر مما يتعلق بحمل الناس عليه لكن قيام الليل ما ذ ه علاقه بي اه لكن الصلاه م ر ت ب ط ة به بتعيين ا ل ا ئ م ة ائمه ة المساتد ماذا؟ ل عمسيب المساجد